Boek 2 gevoelens zin hebben وجود رغبه وجود رغبه وي هابن زين لدينا الرغبه لدينا الرغبه وي هابن غين زين ليس لدينا رغبة ليس لدينا زين بالخوف الإحساس بالخوف. أشعر بالخوف. اشعر بالخوف. اشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا اشعر بالخوف. تايت توفر الوقت. توفر الوقت. Hij heeft لديه وقت. لديه وقت. Hij heeft geen tijd. ليس لديه وقت. ليس لديه وقت. Zich vervelen. الشعور بالملل. الشعور بالملل. Zij verveilt zich. Zij verveelt zich niet. Hia Honger hebben. Hebben jullie honger? هل انتم جوعى هل انتم جوعى haben like هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى durst happen. الشعور بالعطش الشعور بالعطش, <الشعور بالعطش>, <الشعور بالعطش> <التصفيق> هم عطشى Hum, Zij hebben geen dorst. Hom Ratsa. Hom Rir